أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون. ولا قرفةٍ الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله فإذا أُذِيَ في الله يجعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ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 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترعون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم غالمون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 المبين أَوَلَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي إنه وأهله إن لم رأت كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لقل سيابهم سيء بهم وضاق بهم زرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن مندوك وأهلك إلَّم رأتك إلَّم رأتك كانت من الغابرين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 فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنب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 إن في ذلك لآية للمؤمنين اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون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 ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمم لجاءهم العذاب ولا يأتينهم ضعتوه وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة بالكافرين يوم يغشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يوم يغشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَأَيْنَ يَفْعَلُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجروا العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من الد لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 فسوف يعلمون أو لم يروا أننا جعلنا حرا من أمنوا ويختطف الناس ويختطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين